قدمت لغد واتق الله الآية ثم قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ثوبه تصدق رجل من صاع بره تصدق رجل من صاع تمره إلى أن قال اتقوا النار ولو بشق تمره أغيثوا إخوانكم ولو بثمن رغيف خبز ورب درهم سبق مئة ألف اتقوا النار إن لله وإنا إليه راجعون اتقوا النار ولو بشق تمره فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز كفه عن حملها ثم تتابع الناس فتهلل وجه النبي لما رأى الإحساس عند المسلمين إنه لسه ممتش لسه في مسلمين عندهم إحساس يتعلمون لآلام المسلمين هذا يأتي بطعام هذا يأتي بمال هذا يأتي بثياب فتهلل وجه النبي كأنه مذهبة كأنه حت الدهب تبرق تلمع ثم قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث النبي هل كان يشبع والمسلمون يجوعون هل كان يشكو من التخمة ويبحث عن حد يعمل له رجيم او يقول له الدين عصير بس الدين ضايت الله يخليك الدين بس المياه الغازيه ضايت الله يخليك عشان بس لا النبي في غزوه الخندق ربط الحجرين على بطنه جاءه احدهم يقول يا رسول الله اشتد الحصار نفذ الطعام نكاد ان نهلك لقد ربطت على بطن الحجر فرفع النبي ثوبه للرجل فإذ به قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع يأخذ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نحر الظهيرة فوجد أبا بكر ووجد عمر في وقت لا يخرجان فيه ولا يخرج فيه الناس عادة قال ما أخرجك يا أبا بكر الآن قال الجوع والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله وأنت يا عمر والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الحر قال والله ما أخرجني إلا الجوع يطعم الناس ويجوع هو يكسو الناس ويلبس المرقع ما كانت كريم بس لا ده كان أعظم من يؤثر على نفسه أعظم من يؤثر على نفسه فيعطيك وهو محتاج ويطعمك وهو جائع ويكسوك الجديد ويلبس القديم جاءته انصاريه قالت يا رسول الله ثوب جديد احبوك به جلبيه جديده هدي مني لك يا رسول الله نفسي تلبسها فاخذها محتاجا اليها فلبسها وجلس بين اصحابه فقال احدهم ما احسنها واجملها اعطينيها يا رسول الله لو تديني الجلبيه الحلوه دي يا رسول الله قالوا فنعم إذن ودخل إلى بيته وخلع الثوب الجديد الذي لم يلبسه إلا ثواني ولبس القديم وجاء بالثوب الجديد ليعطيه لصاحبه فعتب بعضهم على الصحابي والنبي في بيته قبل أن يأتي ما الذي فعلت تراه أخذه محتاجا إليه وأنت تعلم أنه ما سئل عن شيء ومنعه قال والله ما طلبته إلا لأتكفن فيه وقد مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه يأكل الناس ويمر عليه هلال من وراء هلال من وراء هلال ولا يأكل طبخة لا يوقت في بيته نار طعامه على الأسودين الطمر والماء وفن وفن لما حد من جيرانه يهدي له كوبا من لبن دا النبي محمد يا ملوك العرب دن بمحمد يا أمراء العرب دن بمحمد يا أصحاب المليارات يا عرب دن بمحمد يا أصحاب الملايين يا عرب واحد عنده سيارة واثنين وثلاثة واربعة ودي نصف مليون وديب ربعمائة ألف ودي مليون والناس يموتون من الجوع ماذا ستقول لربك غدا يا ملوك العرب يا رؤساء العرب يا امراء العرب قطعتم جبال الدنيا وصنعتم منها رخام لقصوركم هذا قصر في ولايه كذا هذا قصر في كذا هذا قصر في كذا وبعض القصور تنزلون فيها ساعات وايام والناس في الطل في الشارع لا يجدون كوخا يؤويهم ماذا ستقولون لله غدا كيف فعل عمر في عام الرماده لما جاءت المجاعة حرم عمر على نفسه أكل السمن واللحم وكان يأكل الخبز والملح فكان بطنه يقرقر فيضرب عليها ويقول قرقري أو لا تقرقري ليس لك عندي إلا الملح والزيت والله لن يشبع عمر حتى يشبع جياع المسلمين عمر أمر أن يذبح في كل يوم جزور وفي يوم جاءوه في طبق بكبد الجزور وسنام الجزور وهما أطيب ما في الجزور قال بخن بخن ما هذا قال الكبد والسنام من الجمل الذي أمرت بذبحه للغلابة قال وكل الناس يأكل منه قالوا لا هذا لك يا أيها الأمير حاجة كده ليك يا ريس هذا لك أيها الأمير قال بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس كراديسها يعني العظم والجلد والشحم. هذا عمر نظرت ابنته حفصة في وجهه في المجاعة فرأته أصفر جائع قال الطعامك عندي يا أبي فجاء الأمير الذي يحكم نصف العالم القديم جاء إلى بيت حفصة فوضعت طبقا واحد أمامه ده احنا بنشوف موائد على المائده عشرين خروف تلاقي مائدة عليها جمل جمل مربع جمل ما هذا البزخ والطرف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوضع طبقا واحد بين يدي عمر رضي الله عنه. فقال ما هذا يا حفصة؟ قال الطبق فيه مرق. هشمت عليه رغيفا وجعلت شيئا من ملح والزيت. قال بخ بخ. أدمان يعني دسمان مرأة المرأة دسم والزيت دسم. أدمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع. والله لا اكل مثله. حتى يشبع جياع المسلمين هذا فعل النبي هذا فعل الصحابه عايزين عربي غني يعمل زي عثمان الذي اشترى بئر رومه ووهبه المسلمين او ما يقدرش كل ملك عربي وكل امير يحفر مائه بير على حسابه ايه مائه الف دولار وتبقى صدقه جريه ينزل الى قبره والناس يشربون ويدعون له ده اللي هينفعك ايها الغني ايها الكبير يا صاحب الاموال يا أغنياء العرب إخوانكم يموتون جوعا وأنتم مسؤولون غدا بين يدي الله ارحموهم فالنبي قال من لا يرحم لا يرحم وقال الرحمون يرحمهم الرحمن وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأيها المرضى الأغنياء داووا مرضاكم بالصدقة أحيوا هؤلاء فربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا واختم في نصف دقيقة بحديث كدسي يخلع القلب مشهور وصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يعني يوم القيامة لبعض الناس عبدي استطعمتك فلم تطعمني قال كيف ذلك وانت رب العالمين ما بتقولش يا رب قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي الصمال بيستطعمونه عبدي استسقيتك فلم تسقني كيف هذا وانت رب العالمين استسقاك عبدي فلان فلم تسقه او ما علمت انك لو فعلت لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني كيف هذا وانت رب العالمين مرض عبدي فلان فلم تعد او ما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده أسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في أرض الصومال وأن يغيث إخواننا في أرض سوريا وأن يغيث إخواننا في أرض فلسطين وأن يجعل مصر أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين التبرع أنا آسف سيد ياسر اتبرع عبر حساب رقم 2 من الشمال اليمين 2-6-1-3-6-3 بنك فيصل لإسلام فرع القاهرة أو لجنة الإغاثة الإنسانية لنقابة الأطباء أسأ ولا عزي الطاسب بالكонт롤 يملهول إن شاء الله أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبا